بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وعزنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وهلقت ما فيها وتخلت وعزنت لربها وحقت يا أيها الإنسان أنك كاذح لها ربك ترحم فملاقيه فأما من وتي كذابه بيمينه فصوه يحالى صوه يساوي يسهل إلى آله مسهورة. واما من يذكر كتابه وراء اصاريف اصاب يلسورم يسنا سيراء إِنَّهُ كَانَ فِيهِ ال مسررا إِنَّهُ ظن لن يحور بلاء ان ربك كان به بصيرا فلا اقسم بالشفر والليل وما وسق والقمر اذ اتسق لتركبن طبقا عن لا, لا بل كفر والله ما إلا الذين أبنوا الصالحات لهم أجر غير ممنون